يا رحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون فهذه هي الحلقة التاسعة عشرة بعد المئة من حلقات أحكام من القرآن الكريم وإننا نذكر إخواننا قبل البدء بمعنى يصله الله عز وجل من استنباق الأحكام من العيات بأن هذا القرآن الكريم نزل لعمرين مهمين الأمر الأول التدبر أي تدبر عيات القرآن الكريم وهو التفكر في معناها حتى يصل الإنسان بعد هذا التفكر إلى المعنى الذي أراده الله عز وجل بهذه العيات الكريمة والثاني الاتعاط بما في هذا القرآن الكريم ودليل هذا قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب وبناء على هذا أحفظ إخواني القارئين لكتاب الله أن يحرصوا على الحرص على التفكر في معناه وذلك بسؤال أهل العلم الموثوق بعلمهم وأماناتهم عن معاني آيات كتاب الله عز وجل أو مراجعة الكتب كتب التفسير المعتمدة الموثوق بمؤلفيها في علمهم وأماناتهم حتى يحققوا بذلك اتباع منهج الصحابة رضي الله عنهم فإنهم كانوا لا تجاوز العشر آيات من القرآن حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمني القرآن والعلم والعمل جميعا الآية التي انتهينا إليها ما سبق من الحلقات هي قوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا عما كانوا يعملون وهذه هي الآية الحادية والعرضون بعد المئة وقد سبق مغيرها في الآية الرابعة والثلاثين بعد المئة وتكلمنا على ما فيها من أحكام حسب ما فتح الله به علينا ونكتفي بما سبق ثم قال الله تبارك وتعالى سيقول الصفهاء من الناس ما والله عن قبلتهم التي كانوا عليها كل لله المشتغ والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لقوله سيقول للتنفيذ وتفيد أمره الأمر الأول تحقيق مدخولها والأمر الثاني قرب وقوع مدخولها والصفهاء جنس فيه وهو من جانب الرشد في تصرفه القولية والفعلية وفي عقيدته أيضا بقوله تعالى ومن يَرْغَبُ عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها يعني أي شيء ولاهم أي صرفهم عن قبلتهم التي كانوا, التي كانوا عليها والقبلة التي كانوا عليها هي بيت المقدس فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما قدم المدينة صار يتجه في صلاته إلى بيت المقدس نحو ستة شهرا أو سبعة شهرا ثم أمره الله تعالى أن يولي وجهه شطر مسجد الحرام أي الكعبة كما سيأتيه في الآيات إن شاء الله فرد الله سبحانه وتعالى هذا الاعتراض من هؤلاء السفهاء بقوله قل لله المشرق والمغرب فهو مالك المشرق والمغرب وله أن يتصرف في ملكه بما شاء حسب ما تطبي حكمته البالغة يهدي من يشاء إلى الصلاة المستقيم ومن هداهم إلى الصلاة المستقيم هذه الأمة حيث هداهم إلى القبلة الأصيلة الأصلية وهي الكعبة ولهذا قال الشيخ السلام رحمه الله إن الكعبة كانت قبلة الأنبياء وأن حرف القبلة إلى بلت النقص كان من تصرف أتباع أولئك الأنبياء وعلى هذا فالصلاة المستقيم الذي لعوجه فيه هو اتباع الكابة المشرح. في هذه الآية من الأحكام والفوائد علم الله سبحانه وتعالى بما سيقول لقوله سيقول صفهاء ومن المعلوم أن الله تعالى بكل شيء عليم وأن علمه سبحانه وتعالى بالأشياء محيط بها جملة وتفصيلا وعلمه سبحانه وتعالى أزلي لم يسبق بجهل أبتيج لا يلحقون شيئا ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أنه لا يعترض على شرع الله إلا من كان سفيه لا وذلك لأن السفيه لا يعرف الحكمة ومن لا يعرف الشيء لا يرتضيه لذلك سوف يعترضون على ما سيفأره الله عز وجل بل على ما سيمر الله به من الاتجاه إلى الكعبة ومن أحتام هذه الآية أن النبي صلى الله, صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتجه قبل أن يمر بالاتجاه الكعبة كان يتجه إلى بيت المقدس فقيل لأنه كان يحب أن يوافق على الكتاب فيما لم يؤمر بخلافه وهذا كان أولا ما قدم النبي صلى الله عليه وعلا وسلم المدينة كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر بخلافه ثم صار يأمر بمخالفة أهل الكتاب ومن أحكام هذه العائف الكريمة وفائدها عموم ملك الله سبحانه وتعالى لكل شيء كل الله المشرق هو مغرب فهو المالك لكل شيء وهو المتصرف فيما يشاء فيما يشاء عز وجل على ما تقضيه حكمته البالغ ومن أحكامها وفوائدها أن الهداية بيد الله عز وجل فهو الذي يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم ولكن قال قائل هل هداية الله سبحانه وتعالى بجشاء بمجرد المشيئة أم أنها مقرونة بالحكمة فالجواء على ذلك أن نقول بل إنها مقرونة بالحكمة وما من شيء يحكم الله به إلا مقرون إلا مقرون بالحكمة سواء كان ذلك الحكم الذي حكم الله به شرعيا أم كونيا ودليل ذلك قوله تعالى قوله تبارك وتعالى اليس الله باحكم الحاكمين وقوله تعالى وماشاءونا وقوله تعالى فمن شاء اتخرا الى ربي سبيله وما شاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما فبين سبحانه وتعالى ان مشيئته تابعه للعلم وحكمته وهداه الله سبحانه وتعالى انه عام هداه وهذه عامه لكل احد من الكفار والمؤمنين والفجار والأبرار وهداية توفيق وهذه خاصة فيما وفقه الله سبحانه وتعالى اتباع الحق جليل أولى أنها عامة لكل أحد قوله فعلا وأما تموت فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى أي دللناهم على الصلاة المستقيم ولكنهم استحبوا العماء على الهدى ومن أحكام هذه الآية وفوائدها أن طريق الله عز وجل طريق مستقيم ليس فيه عجاج ولا انحراف وكون الله سبحانه وتعالى يصف طريقه بالصلاة المستقيم يدل على أن هذا الطريق واسع ليس محجوعا على أحد بل كل من شاء من الناس دخله وعلى أن هذا الطريق ليس فيه واجه ولا انحراف بل هو مصل إلى دار كرامة الله سبحانه وتعالى بدون انحراف ولا ولا ترد وإلى هنا ينتهي كلامنا على هذه الآيات الكريمه نسأل الله أن يفتح علينا جميعا بفتحه المبين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلمه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين